بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إ ذ ا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطط عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى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 ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزا ان هي الا اسماء سميتموها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 م و ى و ع ه النابلسي ل ل ع ل و ك وأبكى و أ ن ه هو أ م ا ت و أ ح ي ا وأنه خ ل ق ا ل ز و ج ي ن ا ل ذ ك ر والأنثى من نطفة إ ذات مضمون أ عليه ا ن ج ت م ا ر ى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 لفضيله ا ل د ك و ر محمد و ا ت ب ا ل ن ب ل س ي